قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا. استو أقيموا صفوفكم واعتدلوا سو الصفوفكم, الصفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد اللهه رَبّ العالمين الرحم الرحيم مك يو الدّين إ كانعجُد cirat al-lazin anamte alayhim wa ir al-marzub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 ك من ربك طغيانوا الكفراء فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون النصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا Vélem, ők nem értenek. Aztán a személyes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 ما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينته عما يقولون ليمسنوا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 Jabbudu lan min Duni الله لمن حمده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 Köszönöm széselezzük mi uma اهلن كتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل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 ولكن كثير فاسقون الله أكبر. hamida Oh. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام